اللهم فر جهم المهمومين ونفّز كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم شفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم شفي مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أميرنا الوالد اللهم اشف أميرنا الوالد اللهم البسه لباس الصحة والعافية